فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَطَبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تَحِلُّ لَكُمْ تَذَرُّ بِحَطَبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تظلمون ولا تظلمون o <laughs>